واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ان من ثمرات التقوى ان يجعل الله جل جلاله للعبد بصيرة يفرق بها بين الحق والباطل وان كثيرا ممن يحرمون التفريد ويحرمون الهدى ويحرمون البصيرة انما يحصل لهم ذلك بسبب ضعف صلتهم بالله جل وعلا فان الصلة بالله تورد القلب نورا يهتدي به صاحبه في احلك الظروف وفي اكبر الازمات ولذلك فاننا نذكر انفسنا واخواننا في الله جل وعلا باهميه التقوى واهميه التعبد لله جل وعلا لا سيما في مثل هذه الايام عباد الله ان من الامور التي جاء بيانها واضحا في هذا القران الكريم وفي سنه نبينا صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالظلم وسوء عاقبه الظالمين في الدنيا والاخره ان الله تعالى عدل لا يحب الظالمين ولا يظلم احدا ان الله يأمر بالعدل والاحسان ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا انه قال اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وجاء في سنن ابي داوود قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره مثل البغي البغي وقطيعه الرحم ولذلك جعل الله المظلوم مستجابه الدعوه حتى لو كان عاصيا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ان ارسله الى اليمن كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال له وثقي دعوه المظلوم وثقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب مع ان معاذ ارسل الى قوم اهل كتاب لم يسلموا بعد يحذره النبي صلى الله عليه وسلم من ان يظلم احدا منهم فيدعو عليه فكيف اذا كان الدعاء من المظلومين صادر من قلوب مؤمنه بالله جل وعلا صاعده محتسبه كثير من الظالمين لا يشعرون بالسهام التي ترتفع الى السماء كثير من الظالمين لا يشعرون بهذه السهام لانهم وهم يظلمون يعيشون حاله صفر اذكرهم غطرستهم واعمىهم كرفهم الذي هم فيه لكن هذه الافهام لها امد وللامد انقضائه ونحن ندخل اخواننا المسلمين نقول لك يا اخي المسلم كم مره من المرات دعوت على اعذ الله تعالى او امنت ومن الدعاء المشهور اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين لا تكاد خطبه جمعه تخلو من هذا الدعاء اتغن ان هذا الدعاء لا يدخر اتغن انه يضيع الهدى لا خل والله ان الله تعالى له الحكمه البالغه يؤخر الامور حسب ما تختضيه حكمته جل وعلا واذا قلنا ندعو ونقول في كل يوم او في كل جمعه والمسلمون يؤمنون وهم دمر اعداء الدين اللهم عادل الشركاء والمشركين واي اس واي عدو اكبر ممن يعلن الحرب الصليبيه على الاسلام والمسلمين إن الظالمين لا يفلحون أبدا قال الله تعالى إنه لا يفلح الظالمون ومن سنة الله جل وعلا في الظالمين حلاك الأمم إذا ظلمت قال الله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقال تعالى هل يهلك إلا القوم الظالمون وقال تعالى لقد أهلكنا القومين لقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا واي ظل اي ظلم اعظم من اضطهاد المسلمين وكتم انفسهم في كل مكان في الارض واي ظلم اعظم من الغطره والكبر الذي يفقد المتكبر توازنه ويظن انه لا يمكن ان يقول ان يقول له احد من الخلق كلمه لا مغترا بقوته الماديه التي لم يكن التي لم يكن لها ان توجد الا باذن الله عز وجل ان بعض الكفره اليوم ان بعض الكفره اليوم فاقوا قوم عاد حيث قال الله عنهم فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير حق وقالوا من اسد منا قوه لعنه الله عليهم من اسد منا قوه قال الله تعالى الام لم يروا ان الله الذي خلقهم هو اسد منهم قوه ان جزاء المتغطرسين المتكبرين جزاء واخذ في السابق واللاحق الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخره بالواد وفرعون ذي الاوثان الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد تصد عليهم ربك صوت عذاب ان ربك له المرصاد هذا هو فساد فرعون وقومه انا الله عنهم فاكثروا فيها الفساد هل يقل فسادهم عن فساد كفره اليوم من اليهود والنصارى الذين يتآمرون على الضعفاء من المسلمين وغير المسلمين هؤلاء الكفره الذين يصدون عن سبيل الله هؤلاء الكفره الذين ينشرون الفساد بكل وسيله هؤلاء الكفره الذين ينشرون فسادهم وانحلالهم الى غيرهم بكل وسيله اعلاميه بالقوه ساره وبغير القوه ساره هؤلاء الكفره الذين يكيلون بمكيالين ويزنون بميزانين هؤلاء الكفره الذين طبقوا حقوق الانسان على الرجل الابيض فقط وحرم من هذه الحقوق كل ادمي لا ينتمي اليهم هؤلاء الكفره الذين يصرفون الملايين على القطط والكلاب والخنازير ويسرقون الملايين من البشر يموتون في افريقيا وغيرها لانهم لا يجدون شربه ماء هؤلاء الكفره الذين اخترعوا المنطق الاهوج المتخطرس الذي يقول لكل العالم انتم اما معنا او ضدنا هؤلاء سفره الذين يجربون اسلحتهم على سائر البشر وكانهم حيوانات كانهم ذئاب تجارب كانهم فئران يجربون عليهم كل انواع الاسلحه ان سنه الله في الظالمين ماضيه وكم قسمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها طوما اخرين عباد الله ان الامم الظالمه لها اجل محدود قال الله تعالى لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يتاخرون ساعه ولا يستقدمون ان بقاء الامه الظالمه والقوه المستكبره الدائره بقاء محدود المده اذا انقضت هذه المده جاء الهلاك كما يهلك الإنسان إذا حان أجله لأن الظلم كالمرض في الإنسان يعجل موته بعد أن يقضي المدة المقررة له والمقدرة من عند الله عز وجل فكذلك الظلم في الأمم يعجل الله هلاكها بما يحدثه فيها من آثار مرة تؤدي إلى هلاكها وضم حلالها خلال مده معينه وربما كان ذلك في مده اخرى والله عز وجل عليم حكيم قال الله تعالى ذلك من انباء القران قصته عليك منها قائم وحصيط وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم وقال تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ايها المسلمون ان المسلم المسلم الذي يقول لا إله إلا الله إذا ظلم استحق العقوبة فكيف إذا كان الظالم يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا ومن ثنن الله أن الأمم والحضارات والدول لا تبقى مع الظلم حتى لو كانت مسلمة حتى لو كانت مسلمة وقد يبقيها الله تبارك وتعالى إذا عدلت مع غيرها ولو كانت كافرة قال تعالى وما كان ربك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون جاء في تفسير الامام القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون قال بظلم اي بشرك وكفر يعني لا يهلكها بمجرد الكفر والشرك قال رحمه الله تعالى ومعنى الايه ان الله تعالى لم يكن ليهلك بالفساد وحده حتى ينضاف اليه الفساد كما اهلك قوم شعيب ببغض المكيال والميزان وقوم لوط باللواط انتهى كلامه رحمه الله ويقول ابو العباس تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في رسالته الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول وامور الناس انما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي يكون فيه الاشتراك في بعض انواع الاسم اكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وان لم تشترك في اسم ولهذا قيل ان الله يقيم الدوله العادله وان كانت كافره ولا يقيم الظالمه وان كانت مسلمه ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر لا والكفر الدنيا تزوم مع العدل والكفر ولا تزوم الدنيا مع الظلم والاسلام يقول رحمه الله وذلك ان العدل نظام كل شيء فاذا اقيم امر الدنيا بالعدل قامت وان لم يكن لصاحبها من خلق يعني في الاخره وان لم تقم بالعدل لم تقم وان كان لصاحبها من الايمان ما يجزى به في الآخرة انتهى كلامه رحمه الله ويقول الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين هذا بيان للناس وهدى, وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأكتغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم شكرا الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمستقيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في عباد الله ثنا من اسماء الله الحسنى الحليم الحليم كلمه واسع يسع الناس جميعا فالمسلم والكافر فلا يعجل عقوبتهم بسبب ظلمهم قال الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أيها المسلمون من صبل الوقاية من وقوع الظلم والشيوعه وانتشاره وما يترتب على ذلك من العقاب العام والهلاك بالنسبة للمسلمين من أسباب دفعه ودفع عقوباته وتدميره وإهلاك الله لأصحابه من الاسباب ان يكف جميع المسلمين عن مناصره الظلمه من الكفره والمجرمين بكل انواع الدعم الحسي والمعنوي حتى بالكلام قال الله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون اعانه الظالم المسلم الظالم المسلم اعانته ظلم وجور فكيف اذا اعين الظالم الكافر ضد كافر مثله فما بالك يا اخي باعانه الظالم الكافر على مسلم مظلوم مستضعف ان الظالم المستبد يجب ان يسعى في ازالته اذا عجز عن ايقاف ظلمه قد جاء في الاثر من دعا لظالم بالبقاء فقد احب ان يعصي الله في ان يعصي الله في ارضه وسئل سفيان الثوري رحمه الله حمى له من اشرف على الهلاك في بريه في الصحراء يكاد يموت هل يسقى شربة ماء هل يسقى شربة ماء فقال لا فقيل له يموت فقال دعوه يموت دعوه يموت يرتاح الناس ويسر عباد الله يقول الله تبارك وتعالى انما مثل الحياه الدنيا انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وتزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون هذه الآية فيها فوائد عظيمة يجب أن لا تخفى على المسلمين أولا تدل هذه الآية على حقارة الدنيا عند الله وأن ما يؤتيه الله تبارك وتعالى لبعض الناس من أمور الدنيا فإنما هو استدراج وابتلاء وإنما هو استدراج وابتلاء ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا قوله تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازدينت قولوا لي بربكم قولوا لي بربكم أيها الناس كم علمتم في التاريخ أن الأرض أخذت زخرفها لأحد كما حصلها اليوم للغرضيه بذغوا كل لذة دنيويه حققوا كل شرف يصبون اليه مارسوا كل شيء من الفواحش والبلايا اشاعوا الفواحش حتى مع الحيوانات الغوا كلمه عيب كلمه عيب لا توجد في قواميسهم كلمه شرف كلمه عرض كل ما يحقق لهم اللذه العاجله سعوا اليه وتراصفوا عليه وغرق في الشهوات بجميع انواعها وفوق هذا اراد ان يدل جميع سكان الارض بمبدا انتم معنا او ضدنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت ومن العدل لكل ذي بطيره ان الله عز وجل يهيئ ضعافه جنده الضعاف يهيض ضعف جنده ليذل المتجبرين الطغاة البعوضه يذل الله بها النمرود والغلام الصغير المتجرد من كل سلاح مادي يذل الله به ذلك الملك الطاغيه الذي ادعى الالهيه كما في قصه في اصحاب الاخدود وهذا فرعون فرعون هذه الامه ابو جهل يقتله غلامان صغيران هما ابنا عفراء رضي الله عنهما والله عز وجل يعيد لنا التاريخ مرات ومرات وان في ذلك لنا ايات لقوم يتفكرون ثالثا قوله تعالى اتىها امرنا ليلا او نهارا الامه المتغطرسة التي ظنت انها قادرة على كل الارض ياتيها امر الله ليلا او نهارا حسب ما تقتضي الحكمة نعم ياتي امر الله واجلاكه في اي وقت يشاء امر الله ياتي والناس لائمون ياتي والناس قد خرجوا الى الدوام ياتي في اي وقت لا يستعجل من احد افا من اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او ان يني اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون وقال الله تعالى فتقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين نسال الله تعالى ان يعز الاسلام واهله وان يذل الكفره واهله اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين وأذل الكفره والكافرين ودمر سائر اعداء الدين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم ارفع الظلم والباس عن اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم اكف شرهم في فلسطين وفي كشمير وفي افغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم دمر كفره الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون اولياءك اللهم سرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون اللهم اعد المسلمين كافة الى دينهم وارزقهم الفقه في الدين والبصيرة في الشرع اللهم اقيم علم الجهاد واطمع اهل الشرك والزيد والفتنه والفساد اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك ورتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا وغلنا انقصنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ايها الاخوه سيقوم الاخوه من مؤسسه الحرمين بعد الصلاه ان شاء الله بجمع التبرعات للمهاجرين الافغان على الحدود الباكستانيه وغيرها ومن المعلوم ان الحملة قد بدات قبل ايام جزا الله القائمين على جمع التبرعات خيرا ونسال الله تعالى ان يوفقنا واياك واياكم لذعم هؤلاء الضعفاء المستضعفين المساكين الذين لا ناصر لهم الا الله تبارك وتعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه